بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أذراك ملحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن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 كتاد كتو واحدة، في وقعت الواقعة وانشقت السماء، فهي يوم إذ واهية، والملك على أرجائها.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 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ